ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه you、uh -huh. قلت يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 何、well